أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسولكم الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ين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 ويصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعندتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان يَأْرُونَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ طُغْلَمَ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ تتلو فأصنع بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى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 لا يسخر قوم من قوم، لا يسخر قوم خيرا منهم، ولا نساء من نساء، عساى يكون خيرا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثن ولا تجسسوا ولا يرتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتمون وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَاعُدُ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ خَلَقَنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا مَنْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتِ الْأَرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يدخل الْإِيمَانُ في وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يردوا وجاهدوا بأموالهم وأموالهم وجاهدوا بأموالهم وأموالهم في سبيل الله. أولا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 أن هداكم للإيمان، أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم عيب السماوات والأرض، والله بصير